أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت "Göllü, giyindim bir gün veya başka bir gün. Göllü, ben giyindim bir ve şarabın senin için bitmedi.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 kadid